دعاء المشدول وهو رفيع الشأن جليل القدر مروي عن الحسين بن علي عليهما السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اني سألك بسمك بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا اله الا الله يا هوا يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا يا ذا العزه والجبر يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدئ يا معيد يا مبيد يا ودود يا محمود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا عليم يا حليم يا كريم يا حكيم يا قديم يا علي يا عظيم يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا هادي يا بادئ يا اول يا آخر يا ظاهر يا وبطل يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا قضي يا عادل يا فاضل يا واصل يا فاصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا احد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له صاحبه ولا كان معه وزير ولا معه مشيرا ولا احتاجا الى ظهير ولا كان معه من إله لا إله إلا أنت فتعليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا يا علي يا شامخ يا باب يا فتاح يا نفاح يا متحو يا مفر يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يفوته هارب يا تواب يا اواب يا وهاب يا مسبب الاسباب يا مفتح الابواب يا من حيثما الدعيا أجابا يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبع الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا اوتر يا فرد يا ابد يا سند يا صمد يا كافي يا شافي يا اوافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد يا من على فقه ويا من ملكا فقدا يا من بطنا فخبرا يا من عبدا فشكا ويا من عصيا فغفر يا من لا يحوي التكا ولا يدرك البصر ولا يخفى عليه أثار يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالية المكان يا شديد الاركان يا مبدل الزمان يا طابل القردان يا ذا المن والاحسان يا ذا العز والسلطان يا رحيم يا رحيم من هو كل يوم في شأن يا من لا يشغل الشأن عن شان يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجح الطلبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحنا العبرات يا بقينا العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسن يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤال يا محيي الابواب يا جامع الشتات يا طلعان على ان يا رآد قد فات يا من لا تشتبه عليه الاصوات يا من لا تضجر المسألات ولا تغشاه الظلمات يا نور الارض والسماء يا سوداء النعم يا دافع النقام يا غبارئ النسم يا جامع الامم يا شافيا السقم يا خالق النور والظلام يا ذا الجود والكرم يا مل ويطا عرشه قدم يا اجود الاجودين يا اكرم الاكرمين يا اسمع الساوعينا يا ابصر الناظرين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا ظهر اللجئ يا وليا المستغيثينا يا غايه الطالبين يا صاحب كل غريب يا مؤنسا كل وحي يا ملجا كل طريد يا مأوى كل شقي يا حافظ كل ضلة يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكسير يا فك كل أسير يا مغني البائس الفقير يا عصمة الخائف المستجير يا من له التدبير والتقدير يا من العسير عليه سهل يسير يا من لا يحتاج الى تفسير يا من هو على كل شيء قدير يا من هو بكل شيء خبير يا من هو بكل شيء بصير يا مرسل الياحي يا فارق الإصبار يا باعث الأرواحي يا ذا الجود والسماء يا من بيدي كل مفتاح يا سامع كل صار يا سابقا كل فوت يا محيا كل نفس بعد الموت يا عدتي في شدتي يا حافظي في غربتي يا مؤنسي في وحدتي يا ولي في نعمتي يا كهفي حين تعين المذايب وتسلمني الأقار ويخذلني كل صاحب يا عناد من لا عناد يا سند ما لا سند له ذخر ما ذخر لا يا حرز ما لنا حرز له يا كهف ما لنا كهف لا يا كنز ما لنا كنز له يا ركن ما لنا ركن لا يا غياث من لا غياث له يا جار من لا جار له يا جاري يا يا ركني يا الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب من العتيق يا شفيق يا رفيق فكني من حلق المضيق واصرف عني كل هم وهم وضيق واكفني شر ما لا أطيق وأعني على ما أطيق يا رد يوسف على يعقوب يا كاشف الضر ايوب يا غافر ذنبي داود يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من ايدي اليهود يا مجيب دائي يونسا في الظلمان يا مصطفي موسى بالكلمات يا من غفر لادم خطيئة ورفع إبريس مكانا عليا برحمة يا من نجى نوحا من الغرق يا من أهلكا عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلما وأطغى والمؤتفكتان أهوى يوما دمرا على قوم لود ودمدم على قوم شعاي يا من اتخذ إبراهيما خليلا يا اتخذ موسى كليما واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا يا مؤتيا لقمعنا الحكمة والواهب سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرى يا من اعطى الخضر الحياة ورد ليوشع نور نون الشمس بعد غروبها يا من ربط على قلب ام موسى وأحصنا فرج مريم ابنتي عمران يا من حصنا يحيى ابن زكريا من الذان وسكنا عن موسى الغضان يا من بشر زكريا بيحيان يا من فدى اسماعيل من الذبح بذبح عظيم يا من قبل قربانها بينا وجعل اللعنة على قابيم يا هازم الاحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهلي طاعتك أجمعين واسالك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه. فحتمت له على الاجابه يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم الرحيم <تصفيق> يا للجلال والكرم يا به به اسالك بكل اسم سميت به نفسك او انزلته في شيء من كتبه او استأثرت بي في علم الغيب عنده وبمعاقد العز من عرشه وبمنتهى الرحمتي من كِتَابِهِ وبما ولو أن ما في الأرض من يَمُدُّ أقلام والبحر يمد من بعدي سبعة أبحور ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعدتها في كتابك فقط ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقل تدعوني استجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان وقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم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 وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني ففعل بما ما أنت أهله يا كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله اجمعين